موقع رياض القرآن يقدم, يقدم الأسحار وقت سكون الليل وقلو البال يجتمع فيه القلب وتسمو فيه الروح وتصفو فيه النفس ويهدأ فيه الصوت سل الليل عن الأحباب فعنده الخبر فلا تسمع إلا همسات المحبين وأزيز الحاشعين وأنين التائبين وآهات المذنبين. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعات. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.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 ان جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتهم امناه ان قلنا لهم كونوا قردة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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون